صفا فالساجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيء لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وعصب إلا من خطفا خطفة فأسبعه شهاب ساطب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من مصير لازب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا فالعجبت ويذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستذكرون وقالوا إن هذا إلا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 واحدوهم إلى طراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون مَا لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تهتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من تلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ركبنا إنا ندائكون فأغويناكم وذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يتكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلئتنا لشاعر مجنون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 يطعف عليهم بشهد من معين بيضاء لزة بالشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاطرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي طرين يقول أينك لمن المفتقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال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 أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أطل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البكون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آفاءهم ظالمين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم سيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المصلطين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرض العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْزِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقُنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ فِي عَدِينَ إِبْرَاهِيمِ قال بنسيل اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ااتثم الهاذا دون الله تريد فما ظن لطرب العالمين فنظر لغره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عن مدبرين فراغ إلى آلئتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطفون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم سَأُرَادُ بِهِ كَيْدًا تَجْعَلُ النَّاسَ مُلْأَفِّينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الْقَالِصِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَمَاذَا قال يا أبت فعن ما تؤمرت تجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلهوا للجبين وناديناه أيها إبراهيم قد قد تفت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء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 ومن ذريته ما محتن وظالم لنفسه مبين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 ذلِكَ نَجْزُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الله اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ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 إنا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مطبحين وبالليل أفلا تعقلون